يا رسول الله وقدوتنا لن ندعي الغرب يدنسنا لن نرجى عبدا للتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندعي الغرب يدنسنا لن نرجى عبدا للتنا يا رسول الله سنحتم قيد معاصينا وندق حصنا عادينا ونزنجر واستعادنا يا رسول الله رجل قد جمع إحسانا بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهرا عطوبانا برسول الله يا رسول الله وعود واتالن ندع الغرب يدنسنا لنرضى ابدا للهنا يا رسول الله يا رسول الله وعود واتالن ندع الغرب يدنسنا لنرضى ابدا للهنا الله لا نَدْرِي كَيْفَ تَجْرُو عَتْرٌ وَتَمَادَيْتُمْ بِعَدَاوَتِنَا لَا نَدْرِي كَيْفَ تَقْرَؤُونَ لِرَسُولِ الله سُلَّتَ أَيْدِي بِتَمَادِيها مُحَفَّرَتْ قَبْرَ يَحُضِّيها بِمَا عَقَدَ رَسَمَتْهَا دِينَا وَرَسُولَ اللَّهِ ورسول الله اللَّهِ قُلُوبٌ أَقْلُوبٌ وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلح ما فغدا ترساسا من نر حم سيفا قوسا لرسول الله يا غرض اعتبر بماضينا كان دوسنا سنمزل يومك ماضينا لرسول الله يا رسول الله وقذوتنا لن ندعى الغرب يذنسنا لن نرضى عبدا للدنا يا رسول الله يا رسول الله يستعكم نور قد حشر ف فوق اعوانا ليبقي الاسلام صحيحا يا رسول الله يا رسول الله وحدوا تنالنا ندعو ربايتنا لنا الله عبد الللهنا الله يا الله وقودتنا ندعو ربايتنا لنا الله عبد الللهنا يا رسول الله, يا رسول الله